رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يستح الله به عليك منتظرا ما يستح الله به عليك من رزق فقل لهم قولا لينا سهلا مثل أن تدعو لهم بسعه الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا إذا هذا تأديب لكل أحد هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لهذه الأمة في كيفية التصرف مع المحتاجين ربنا يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أي وإن تعرض يا محمد الخطاب للنبي وهو لجميع و وإن تعرض عن إعطاء الأقارب والمساكين وأبناء السبيل والمحاوج حقوقهم لقلة مالك وأنت تنتظر رزقا من عند ربك وتأمل هذه العبادة انتظار الرزق وانتظار الفرج من حسن الظن بالله تعالى وانت تنتظر رزقا من عند ربك ترجو أن ييسره الله لك فلا تؤيسهم من عطائك ولا تغلظ لهم القول وانما قل لهم قولا لينا لطيفا طيبا وهذا القول بحيث تقبله نفوسهم بحيث انك يعني لا تكشفى القلوب ولا تؤثر في النفوس لا من حيث القول ولا من حيث الشكل ولا من حيث الاعراض ينبغي أن يكون رد الإنسان لطيفا نحو الاعتذار الحسن والوعد الجميل بإعطائهم والدعاء لهم بالرزق ولذا الثالث من القرآن الكريم فيه الحديث عن الصدقه طويلا بل إن آخر آية الجزء إذن ختمت في الكلام عن الصدقة وفي الآية الثالثة والستين بعد المئتين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ولذلك ما يكون من بعض الناس فيما يتعلق بالمن أمر خضير جدا بل إن المن من صفات الطغاة الفراعنه وفي خطار فرعون لموسى في هذا الباب بيان لخطورة هذا الأمر فالإنسان عليه أن يحذر المن غاية الحذر وأن يبتعد عنه والإنسان في عطائه وفي عدم عطائه يكون سهلا ولذلك المن ينظلص الإنعام ويذهب الأجرق ويجلب الذنب فإياك والمن حتى ولو مع اهل بيتك وقد تقول كيف تخلص من المن تتخلص من معره المن بمراقبة الإخلاص قبل العمل وعند العمل وبعد العمل ولذلك المن من خلق الطغاة كما قال فرعون لموسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين فتأمل هذه الطريقة هي طريقة سيئة ولذلك ربنا نهانا عن المن في مواطن عديدة وأمرنا بالقول المعروف كما في هذه الآية الكريمة ولذا قال تعالى وأما السائل فلا تنهر فالسائل منكسر بالفقر وذل السؤال إذا ضممت إلى ذلك سوء الرد تضاعف فكسره ولذلك أنت إن لم تحسن إليه بالبدل فلا أقل من حسن الرد معه وعود على بدل فيما يتعلق بهذه الايه الكريمة لتنهل من خزائن علمها قال الله تعالى وإما تعرضن عنها مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هذا من لق الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الفرج وأمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه لأن انتظار ذلك عبادة وكذلك وعدهم بالصدق والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة لماذا لأن الهم بفعل الحسنة حسنة ولهذا ينبغي للانسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وأما ما لا يقدر عليه فينوي فعل ما لم يقدر عليه لأجل أن يثاب على ذلك ولعل الله ييسر له بسبب رجائه ولذلك النية الحسنة ترفع شأن الإنسان إذن في الآية تأذيب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون وبما يردون وتأمل أن في القرآن جميع ما يحتاجه الإنسان وتأمل في هذه الآية الكريمه ابتغاء رحمة من ربك فالرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء في استياء وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه وإذا أنفقه في محله واحتسب الأجر أثيب عليه وهذا من رحمة الله أن الله خلقنا ورزقنا ثم ما ننفقه في سبيله نؤجر عليه فالحمد لله رب العالمين الآية التاسعة والعشرون ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك ان امسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الانفاق لاسرافك فلم تجد ما تنفقه وتامل كيف ان الإسلام يربينا على فعل الخير وان الانسان يكون مستقيما بل هذه الاستقامه ما نطلبها في الصلاه بدعائنا وقراءتنا لأن في حينما تصلي وتقرأ في سورة فاتحة وتبلغ اهدنا الصراط المستقيم تنوي القراءة وتنوي الدعاء بجميع الهداية إلى الطريق المستقيم والثبات عليه والزيادة منه والتوفيق في كل قول وفعل فربنا يقب لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي ولا تمسك يدك بخلا عن النفقة في الخير كل الامساك وكانها مقيده الى عنقك فلا تستطيع أن تمدها لتعطي احدا شيئا من الخير ولا تبسطها كل البخط. أي ولا تبسط يدك بالعطاء والانفاق كل البسط فتنفق فوق طاقتك وتبقى بلا مال لديك قال فتقعد ملوما محسورا أي فتبقى ملوما عند الله تعالى وعند الناس وعند نفسك منقطعا لا شيء لديك لتنفقه عاجزا عن إقامة شؤونك وفي سورة الفرقان حينما ذكر ربنا صفات عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذه الآية الكريمة قد جاءت على نظم من البلاغة عظيم وإذا فإن العلماء قالوا إن القرآن لا يترجم حرفيا بل إنما يترجم تفسيره لأنه لو ترجم حرفيا نختل المعنى وزنق شير بن عاشور شرح بلاغة هذه الآية فهذه الآية أتت تعليما لمعرفه حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت من الحكمة وجاء نظمها على سبيل التمثيل ولذلك أمثال القرآن ينبغي للإنسان ان يفقهها وكان طاووس يبكي إذا مر به مثل في القرآن ولم يفقه ربنا قال وتلك الأمثال نضيبها للناس وما يعقلها إلا العالم ولذا ينبغي على الإنسان أن يعلم كلام الله هذه الآية صيغة الحكمة في قالب بالبلاغة أما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العنق حينما تكون اليد مغلولة إلى العنق وهذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف وهو مبني على تخيل اليد مصدرا للبدل والعطاء وتخيل بسطها كذلك وغلها شحها ومن ثم قالوا له يد على فدان أي نعمة وفضل فجاء التمثيل في الآية مبنيا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلت يده إلى عنقه أي سدت بالغل وهو القيد من السير يعني يشد به الأسير فهذا تمثيل في غاية يعني البلاغة والثلاثة ما يتعلق ببسط اليد وهو الذي يبسطها وينفق كثيرا في غير محله لأن الإنسان مأمور بالتوسط في ذلك الآية الثلاثون إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيصرف أمره فيهم بما يشاء فربنا جل جلاله يعطي كل إنسان على حسب ما يلائمه لأنه لو بسط الرزق لبغى الناس في الأرض ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء فربنا يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي إن ربك يا محمد يوسع رزقه على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم وهذا البسط والتوسيع والتضييق هذا بحكمة من الله سبحانه وتعالى ثم علّ ذلك قائلا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي لأنه خبير ببواطن عباده وأحوالهم وأخبارهم فصير بظواهرهم وكيفية تدبيرهم في أرزاقهم وغيرهم فهو أعلم بمصالح عباده وما يليق بكل منهم فيعلم من يصلح له الغنى ويعلم من يصلح له الفقر، فربنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وتأمل سياق هذه الآية مع ما قبلها ومع, ومع ما بعدها إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بايتاء ذي القربة والمساكن والنهي عن التبذير والنهي عن الإمساك المفيد الأمر بالقصد بأن هذا واجب الناس في أموالهم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله تعالى من ذلك وليس الشح بمبق مال الشحيح لنفسه ولا التبذير بمغن من يبذر فيهم المال فإن الله قدر لكل نفس رزقها. الآية 31 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم. إن قتلهم كان اثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم وتأمى في سياق هذا مع ما يتعلق بالنفقات فربنا يقول ولا تقتل أولادكم خشية إملاق أي ولا تقتل أيها الآباء أولادكم خوف من أن يصيبكم الفقر بالإنفاق عليهم ثم علل ربنا النهي فقال نحن نرزقهم وإياكم أي نحن نعطي أولادكم أيها الآباء رزقهم ولستم الرازقين لهم ونعطيكم رزقكم أيضا فلا تخشوا الفقر بسببهم إن قتلهم كان خطا كبيرا أي إن قتل الآباء لأولادهم ذنب عظيم في قوله تعالى نحن نرزقهم وإياكم فيه إخبار بأن رزق الجميع على الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى سيسبب لهم ما ينفقون على الأولاد وعلى أنفسهم وفيه بيان أن الله تعالى سيرزق كل حيوان خلقه ما دامت حياته باقيا وأنه إنما يقطع رزقه بالموت بين الله تعالى ذلك لأجل أن لا يتعدى بعضهم على بعض ولأجل أن لا يتناول أحد ما غيره فربنا جل جلاله قد سبب لكل أحد من الرزق ما يغنيه في قوله ولا تقتل أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم واياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا هذه الآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه سبحانه وتعالى ينهى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث يوصيكم الله تتامل هذه الرحمة وفي قوله ايضا ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله نحن نرزقهم واياكم في هذه الايه حجه في وجوب نفقة الآباء على الابناء إذ لو كانت النفقة غير واجبة لهم عليهم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق وكان ما عدا بالإجبار عليه من للإملاق والله لا الآية عامة على جميع الآباء فلا تدل إلا على الوجوب الآية الثانية والثلاثون ولا تغربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله ولا تقربوا الزنا. أي ولا تدنوا أيها الناس من فعل الزنا فناها عن الزنا ونهى عن قربان الزنا ذلك معنى أي ابتعدوا عن مقدماته ودواعه ثم علل جريمة الزنا قائلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي إنه كان ذنبا عظيما غاية في القبح. وهذه الغاية القبح قبيح في الشر قبيح في العقل قبيح في الفطرة وبئس طريقا طريق الزنا لأنه يؤدي إلى أنواع من المفاسد في الدنيا وإلى العذاب والخزي في الآخرة إذن فما اسواه من طريق والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعه فإن من حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه خصوصا هذا الأمر الذي يعني في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه فالنهي عن قربان الزنا نهي عن جميع الأسباب الموصى عليه كاللمس والنظر والاختلاط ونحو ذلك من الوسائل التي توقع الإنسان في المعاصي بذلك المعصية خطوة تتبعها خطوات فيحذر الإنسان الخطوة الأولى الآية الثالثة والثلاثون ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقتل النفس التي عصم الله دمها بايمان او بامان الا ان استحقت القتل برده او بزنا بعد احصان أو بقصاص ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله فله أن يطالب بقتله قصاصا وله العفو دون مقابل وله العفو وأخذ الدية فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل او بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل انه كان مؤيدا معانا ربنا جل جلاله يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اي ولا تقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا إذا استحقت القتل شرعا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي ومن قتل ظلما بغير حق فقد جعلنا لولي المقتول سلطه وتسلطا على القاتل فهو بالخيار ان شاء قتله قصاصا وان شاء اخذ الديه وان شاء عفا ثم قال ربنا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اي فلا يتجاوز ولي المقتول ما حد له فيتعدى بقتل غير القاتل أو يقتل بالواحد اثنين أو أكثر أو يمثل بالقاتل. إن ولي المقتول كان معانا على القاتل بتصليطه عليه بالقصاص أو بأخر الدية أو بالعفو. وفي هذه الآية ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق في أثناء التحريم إلى الله بعث للنفوس على الخشية من الاقدام على المخالفة. وتنبيهن لها على ما يكفها من الاقدام وهو استشعار عظمة الله ولذلك الإنسان في كل عمل يريد أن يعمله ينظر ينظر إلى حق الله تعالى فيه حتى لا يتجاوز الإنسان حقوق الله لأن من جحد حق الله عاقبه الله تعالى بأعز ما يملك الآية الرابعة والثلاثون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الاطفال الا بما هو اصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ حتى يبلغ كمال عقله ورشده واوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص إن الله يسال معطي العهد يوم القيامه هل وفى به فيثيبه او لم يفي به فيعاقبه فربنا يقول ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتيه أحسن أي ولا تقرب مال اليتيم إلا بالطريقة التيه أحسن وأفضل يعني أحسن وأفضل فيما يتعلق لمال اليتيم وهذه الأحسن والأفضل تكون مشروعة وذلك يكون بإصلاح هذا المال والمحافظة عليه وتثميره وتنميته وفي سورة النساء ربنا يقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيد ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وفي سورة نفسها في سورة النساء قال ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في السورة في نفسها تأمل أن الآية الأولى رقم اثنين بعدها بأرواح آيات الآية السادسة والآن بعدها بأرواح آيات الآية العاشرة قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وإذن في سورة الأنعام في الوصايا العشر أيضا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فعلى الإنسان أن يحذر التفريط في الحقوق ولا سيما حقوق الأيتام فإن الأمر فيها شديد للغاية وهذا النهي عن الولي والوصي وكذلك في المستشار وكذلك في الشاهد ينبغي على الجميع أن يحفظوا هذه الأموال قال حتى يبلغ أشده أي لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ الحلمة و. بحيث يكمل عقله ويتمكن من تدبير ماله فإذا بلغ ذلك زالت عنه الولايه وصار ولي نفسه ودفع اليه ماله طبعا هذا يختبر كما في سوره النساء وابتلوا اليتامى اي اختبروهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح انت تختبره قبل ان يبلغ النكاح حتى ترى هل هو ذكي يحفظ المال ام انه سفيه يذهب المال منه قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم. قال تعالى وأوفوا بالعهد أي وأوفوا أيها الناس بالعهود التي عاهدتم الله عليها وبالعقود التي بينكم. وأيضا في الوصايا العشر في سورة النعام وبعهد الله أوفوا. في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ثم في هذه السورة ان العهد كان مسؤولا أي اوفوا بالعهود لان الله سيسالكم عنها يوم القيامة ويجازيكم على الوفاء بها وعدمه فلا تنقضوها الايه الخامسة والثلاثون وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يفصحه ذلك الافاء الكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازن وأوفوا الكيل إذا كلتم أي وأوفوا الناس الكيل إذا كلتم لهم وأوفوهم حقوقهم ولكن الزوج والزوجة والابن والاب والجميل كل انسان عليه أن يوفي حقوق الآخرين إذا وأوفوا الناس الكيل إذا أكلتم لهم واوفوهم حقوقهم بالعدل تامة من غير نقص وفي سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقص لا نكلف نفسا إلا أسعاف قال وزنوا بالقصص المستقيم أي وزنوا للناس بالميزان السوي الذي لا انحراف فيه ولا عجابة ولا غش ولا خديعة في سورة الرحمن وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولو تأملت سورة الرحمن لو وجدتها قد أمرت بالعدل من أول سورة إلى آخرها قال ذلك خير وأحسن تاويلا أي ذلك الوفاء في الكيل والميزان خير لكم أيها الناس من التطفيف وأحسن عاقبة لكم في دنياكم بالبركة وانشراح النفس وغير ذلك وفي الآخرة بالثواب الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى الآية السادسة والثلاثون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك فتتبع الظنون والحدس إن الإنسان مسؤول أما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر فيثاب على الخير ويعاقب على الشر اذا ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم أي ولا تقل أو تفعل شيئا بمجرد الظن، فتتبع ملاع الملائكة به، ولا دليل على صحته. ومن ذلك رمي الناس، وقذفهم بالباطل، والشهادة عليهم بغير الحق. ولذا ربنا قال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن وربنا قال وما لهم به من علم ان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فربنا لما نهى في هذه الآية الكريمة عن ذلك قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وتأمل حتى في هذه الافه كان عنه مسؤولا أي أن كل إنسان مسؤول عن هذه الأشياء وتفسير هذه الآية أي إن سمع الإنسان وبصره وقلبه تأمل ما يدور في القلب ثم يفيض على الجوارح إن سمع الإنسان وبصره وقلبه كل هذه الاعضاء العظيمه العاليه المنافع البديعه التكوير سيسال الله الانسان عنها يوم القيامه سيساله فيما استعملها وتسال هي عما عمل فيها صاحبها فتشهد عليه بما قال وبما فعل من خير وشر وربنا قال ولا ولا تسألن عما كنتم تعملون ربنا قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فتأمل هذه النعم العظيمة السمع والأبصار والأذن هذه النعم يستخدمها الإنسان في مرغات مسديها ويحذر الإنسان أن يفرط فيها الآية السابعة والثلاثون ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا. ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيانا إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك. ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا فعلام تكبر إذن وهذا عيانا لا يحصل عند كثيرين من التبختر والنشي المتكبرة وغير ذلك من التعامل مع الاخرين فقال ولا تمشي في الأرض مرحا أي ولا تمشي في الأرض مختالا متبخترا متمايلا متكبرا كمشية الجبار إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أي إنك أيها المتكبر المتعاظم في مشيته لن تثقب الأرض بشدة وطئ قدميك عند اختيالك في مشيتك ولن يبلغ طولك بتطاول بدنك للأعلى في مشيتك طول الجبال فما الذي يغريك بهذه الاشياء وقدرتك لا تبلغ بك هذا المبلغ إذن تواضع ولا تتكبر واعرف قدر ضعفك وعجزك ولذلك الامراض التي تصيب الإنسان تذكر به ضعفه ومن اي شيء خلق تذكر ضعفه وأي شيء نحتاج من الطعام والشراب وخروج هذا الطعام والشراب تذكر ضعفه فأنت أيها الانسان محصور بين جمادين لا تقدر على التأثير فيهما الأرض التي تحتك والجبال الشامخة من فوقك وذات هذه الأرض والسماء آيات عظيمة يتفكر الإنسان ويتدبر الإنسان بما فيها لي لتأخذه إلى عظمة الخالق فإذا تبصر عظمة الخالق خضع للخالق ولم يتكبر ولم يتبطر الآية الثامنة والثلاثون كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك ايها الإنسان ممنوعا لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه تأمل هذا الشيء المكروه يبتعد عنه الإنسان والمرء في هذه الدنيا يسعى إلى فعل ما يحبه الله فربنا يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اي جميع ما ذكر في الآيات السابقة من الأوامر والنواهي كان سيئه وهو ما نهى الله عنه قبيحا مبغضا عند ربك الذي أحسن إليك إحسانا لا ينبغي أن يقابل عليه إلا بالشكر فهكذا ينبغي الإنسان أن يطالع النعم وأن ينظر في عيب نفسه فإذا طالع النعم ازداد حبه لربه وإذا طالب عيب نفسه تقرب إلى الله بالتوبه والاستغفار والعمل الصالح وهكذا العبوديه حب كامل وذل تام لمن له غاية البذل والاحسان من فوائد الايات اولا الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم وعدا جميلا بالصله عند اليسر والاعتذار اليهم بما هو مقبول طبعا هذا ليس خاص بذوي القربة فقط كل من جاءك من سائل إذا ردته فرده بإحسان فان لم ترده بالمال الذي ينفعه وإذا أعطيتهما أيضا اجمع مع الإحسان القول الاحسان الفعلي وإذا لم تتيسر من المال فرده رد الحسم الذي تجبر به خاطره وفؤاده ثانيا الله أرحم بالأولاد من والديهم فنهى الوالدين ان يقتلوا اولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع ثالثا في الايات دليل على أن الخلق ثالثا في الآيات دليل على أن الحق في القتل الوليد فلا يقتص إلا باذنه وإن عفا سقط القصاص رابعا من لطف الله ورحمته بالجليل أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ اشده فهذا من رحمة الله بالجميع وأن ربنا جل جلاله قد شرع لنا الدين لما يحفظ لنا هذه الحياة ولما يصرف لنا الآخرة فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد